صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله صحيح القرب وعن وضع هذا الحديث على تشماء السماوات والارض ومن في الجن بترحيل وامطار الجود الهلاج على اهل الوجود وألفت الملائكة بتنجير للعالمين لتعبد الله الله محمد الله الله الله شاملا في علم الضهور نورا فازق كل نور وانقذ الحق حكمه على من اتم الله عليه النعمه من خواص الامه ان يحضر عند والعين امه تاميكا لجنانها المسعود ومشاركة لها في هذا السماس الممجون فحضرت توفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الأول العين من قسم الله له من الشرف للهتمة الواقية فهذا الوقت الذي رسم الله على خذوره وجود هذا فلقى صبح الكمال إلى اللور حل أمود وبرز الحامد المحمود متعل لله